إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Shahid Allah anhu la ilaaha illahu wa al malaikat wa alul ilmikaim bil qistqo la ilaaha illahu wa al aziz al hakim inna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 فإن حادجك فقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّنَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويتقتلون الذين يأمرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَا تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّا تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَا تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَا تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَا تَشَاءُ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 قال رب اجعل لي ايه قال ايهتك الا تكلم الناس فلا فت ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكا وَإِذْ طَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكُم مِّنَ الْأَمْرِ بَأِلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ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 من الطين كهيئة الطير فأفخ فيه فأفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله.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 متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل،, وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له والعزيز الحكيم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَائِمٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ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 في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فَلِمَ تُحَاجُنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّ وَلَا نَصْرَانِيًّ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه نهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم, مثل ما أوتيتم أو يحاججكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء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 وَمِنْهُمَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منھم لفريقا يلون الستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أي يأتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا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 ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون واذا اخذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن النبي ولا تأصّن قال أقرّتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرّنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين قال يدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرًا لا تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم وأولئكهم الضالون إن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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ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 فأم الذي نسودت هجوهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكفون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئننكم خبالا لا يئننكم خبالا والدو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 بلاء إن تصبر وتتق ويتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتقم إن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فيا خائبين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 وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا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 بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا رعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونه باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم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 قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة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 للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس اننا الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 ما مأواهم جهنم وبأس المهد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عِدَ الله خيرُ لِالأبرار، وإنَّمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ